إن الذين كفروا لعن يع لهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولاد كهم وقود النار كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب.